وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعة فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتد بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان والشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ونضع الميزان ألا تقضوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تفسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة ونمسان ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحام فبأي آلاء ربكما تكذبان صلق الإنسان من صلصال كالفقار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء أَقُولُ مَا